وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه وبعد مازلنا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام مع كتاب ا ل ط ه ا ر ة من الشرح الممتع في ب ا ب إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل ح ك م ي ة قول مصنف الحكميه ل أ ن ا ل ن ج ا س ة تنقسم إ ل ى قسمين ح ك م ي ة و ع ي ن ي ة ا ل ع ي ن ي ة ك ن ج ا س ة المشرك المشرك لا يطهر أ ب د ا كالكلب ا ل أ ج ر ب لو نزل إ ل ى الماء واغتسل أ ل ف م ر ة ما زالت ا ل ن ج ا س ة ولو ان روثه الحمار طهرت بالف ج ر د ما طهرت ل أ ن ا ل ن ج ا س ة و ن ا ن ج ا س ة ع ي ن ي ة أ م ا ا ل ن ج ا س ة الحكميه نقصد بها شيء نجس يقع على شيء طاهر فينجسه هذه ا ل ن ج ا س ة الحكميه كيف تزال ا ل ن ج ا س ة ا ل ح ق ي ق ة مهم من هذا الموضوع لا أ ن يتعلق ب أ ح ك ا م و ا ق ع ي ة في حياتنا م ت ع د د ة قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إ ذ ا كانت على ا ل أ ر ض غ س ل ة و ا ح د ة غسلة واحدة, واحدة تذهب بعين النجاسه ذ ه ا ل م س أ ل ه ا ل أ و ل ى ما معنى هذا الكلام يجزئ في غسل النجاسات إ ذ ا كانت على ا ل أ ر ض نجاسه على ا ل أ ر ض بول صبي ر و ث ة بعير بول رجل صبي اكل يعني طعام براز غائط كل هذه نجاسه على ا ل أ ر ض كيف نطهرها بصبه ماء و ا ح د ة على هذه النجاسه والعمده في ذلك حديث ا ل أ ع ر ا ب ي الذي ب ا ر ه في المسجد ب ا ر البول يجس بدون شك ومما يؤكد أ ن البول يجس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ن ط ع بول الغلام الذي لم يفطم ر ض ع الذي لم ي وبغسل أ و غسل بول الجري ا ة التي لم تفطم وبغسلهما إ ذ ا فطم في حديث من قيس تعرفون حديث قيس الذي في البخاري لما أ ت ت به أ م ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويباركه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قيسا على بطنه ففعلها قيس يعني تبول في حجر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ف أ م ر النبي ع ل ى ه ل ص ل ا ه ا ل س ل ا م بماء ثمه نضحه النضح هنا ل أ ن ه صبي لم ي ف ت ن بعد وقال بول الصبي ينضح وبول ا ل ج ا ر ي ة يغسل طبعا العلماء بحثوا عن ا ل ع ل ة لماذا بول الصبي ي ن ض ح ومول ا ل ج ا ر ي ة يغسل على الكثير الحقيقه ان منهم قال ان هذا امر ت ع ب د منهم قال ان النفوس تتعلق بالذكر عند مولده ا اكثر من من من الانث وهذا شيء في ا ل ف ط ر ة جيبلي عندما تذهب الى اليافنه و ا ل م ر أ ة أ ن ج ب ت ذكرا ت ج ر العم والخال و ا ل ج د كله له هات الولد هات الولد هات ا ل ي ل قليل, قليل هلا شيء لا يقدح في ا ل إ ن ا ث و إ ن م ا هذا شيء وقد طلب زكريا هذا قال رب ي هب لي من لدنك وليا وارثني ويرثم الان يعقوب طلب الذكر ليرثمي راس ا ل ن ب و ة فلا شيء في ا ل ف ط ر ة مجبوله عليه الفطرة انما ل ف ط ر ة إ الرضا بقضاء الله وقدر الله بعطاء الله و ذ ب ة الله أ م ر شرعي لاسيما أ ن ا ل إ ن ا ث أو الأنثى قد تكون عند الله أ ف ض ل من كم من أ ل ف ذكر المهم أ ن ه قال يجزئ في غسط النجاسات كلها إ ذ ا كانت على ا ل أ ر ض غسله و ا ح د ة غسله ايه السؤال ا ل آ ن هل الشمس والريح والدلك يطهر وجسد يعني هبقى النجاسه ياسع فسطعت ا الشمس ثم أزالتها ي أزالت ع ي ن النجاس هل تطهر الجمهور على عدم ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ح ن ا ف على ا ل ط ه ا ر ة والراجح الطهاره ب ا ل ط ه ا ر ة بالشمس لان النجاسه زالت زال لونها وريحها كذلك الريح سنتحدث عن هذه ا ل أ ع ر ا ب ي دخل الى مجلس المال في ق ب ل ة المسجد ف أ م ر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم بذل ماء و أ ن ي ر ق ى على بوله قال وعلى غيرها سبع احداها بتراب في ن ج ا س ة كلب ا ن ت ل ئ ف ا ل ن ج ا س ة تنقسم عند العلماء الى كم خصم ث ل ا ث ن ج ا س ة م خ ف ف ة ن ج ا س ة م غ ل ظ ة ن ج ا س ة م ت و س ط ة ن ج ا س ة م خ ف ف ة هي ماذا بول الصبي الذي لم يفطم هذه ن ج ا س ة م خ ف ف ة ل أ ن فيها النطح دون الغسل هذه ن ج ا س ة م خ ف ف ة نجاسة م غ ل ظ ة هي ن ج ا س ة الكلب وقاس بعض العلماء الخنزير على الكلب لكنه قياس في غير محنه ل أ ن ه قياس ليس له دليل الكلب نجاسته ن ج ا س ة م غ ل ظ ة ماذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري اذا ولغ الكلب في إ ي ل ا ء أ ح د ك م فليغسله سبعا إ ح د ا ه ن أ و ل ا ه ن آ خ ر ه ن ثلاث روايات الراجح أ و ل هن ا ل ر ج ه ن بالتراب طب لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في م ج ا س ة الكلب طبعا الطب المعاصر يثبت أ ن الكلب دوده ش ر ط ي ة لا تزول إ ل ا بالتراب طبعا ولغ ا ل ح س لعقه كل ه ا المعنى ا ي ه واحد ما الفرق بين الولغ واللحث واللعق ما الفرق ولغ ولغ في ا ل إ ن ا ء وبه ماء لحث غ ل ا ل إ ن ا ء هو فارغ لعق ا ل إ ن ا ء به شيء جامد طعام يعني لعق لعث <تصفيق> ومن عجائب ا ل ظ ه ر ي ه أ ن ه م يقولون أ ن ه إ ذ ا ولغ يندس أ م ا إ ذ ا لعق أ و لعث لا يندس حتى أ ن ه م قالوا إ ذ ا ولغ الكلب في اناء, أحدكم ولغ في إناء غيره لا يندس <تصفيق> لا بد أ ن يكون في إ ن ا ء أ ح د ك م هذا كلام ضحك يعني يصير <تصفيق> من الظاهرين الكلب هنا نجسته ا ل م غ ل ظ ة لا بد من تطهيرها بسبع مرات احداهن ايه ا و ل ه ن بالتراب نعم يا شيخ حتى الثياب ا ل ر ا ج ع حتى الثياب يغسل ثم يفرق ثم يغسل تركض سبع مرات لا هو الجمهور على أ ن ه والمذهب هنا ينتصر لهذا ا ل ر أ ي أ ن ا كنت أ ق و ل بهذا ا ل ر أ ي إ ن م ا المذهب والجمهور على الانتصار ل ن ج ا س ة الكلب لها حكم خاص وخنزير ن ج ا س ة م غ ل ظ ة هي ن ج ا س ة تخليه ب و الخنزير هنا ا ل ح ق ي ق ة ليس عليه دليل ل أ ن الخنزير كان في ذوي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتطرق إ ل ى أ ن ن ج ا س ة ا ل غ ن ز ي ر ي م غ ل ظ ة تقاس على ن ج ا س ة ا ل ك ل ويجزي عن التراب أ ش ن ا ن إ ي ه ا ل أ ش ن ا ن ده ش ج ر ة ت ؤ ط ي حبا يفرط فيحل محل التراب ا ل ح ق ي ق الحقيقة قولهم أ ن أ ش ن ا ن يحل محل التراب خ ط أ إ ذ ا هي التراب لا نلجا إ ل ى غيره وفي ن ج ا س ة غيرهما سبع بلا تراب سبع بلا تراب يعني التراب لا يكون إ ل ا في في الكلب اما ن ج ا س ة غير الكلب فلا سبع بغيره تراب قال مثال ذلك مثلا ل ج ا س ة لأسك ل و ا ه ر ة الفار ر ل ف أ و مثل السبع أ و الحمار, الحمار الاهلي ح م ر ا ل أ بالحمار الوحشي يجوز أ ن ي ه ؤ ك ل انما الحمار ا ل أ ه ل ي البغل وهكذا قال سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس بشمس و ل المذهب ريح ا يرى ان ا ل ط ه ا ر ة لا تكون الا بالماء لكن الرجع انها تكون بغيره الماء اذا زالت عين ا ل ن ج ا س بشمس او بريح بشمس ر ي ح ب او بريح قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلت الدلك يعني دلك ا ل ن ج ا س و ا ل ح ق ي ق ة الشيخ ابن عثمين فسر في الدلك تفسيرا بديعا فقال الدلك قد ي ج ز ل في الاثام ا ل ص ل ب ة لو وقعت نجاسه على م ر ا ة على محمول و أ ن ت دلكت هذه ا ل ن ج ا س فزالت تزال أ م لا تزال تزال بالدلك اما لو وقعت في مياع لا تزال بالدلك فالدلك ا ل ق س م الى قسمين دلك مع جامد ودلك مع مائع قال وليست ح ا ل ة غير ا ل خ م ر ة ا ل ح ق ي ق ة موضوع مهم بقى خوينا ب س أ ل و ا عن موضوع ا ل ع ط و ر سبريل هو ا ل سئل هو ونن شو ف ثلاث خمسات ها؟ هو ا ي ا ل س ب ر ت ا ل خ م ر ة اولا يجب ان تعلم ان ا ل ن ج ا س ة اذا استحالت تغير حكمه ما معنى اذا استحالت تحولت مثل مثل مثلا روث ا ل ب ه ي م ة ن ف س حينما يوضع س م ا ب اليه للنبات فتتغذى عليه م ن النباتات ف أ ن ت ت أ ك ل بعد ذلك فهو تغذى على نداسه ام انها استحالت, استحالت. ف ا ل إ خ و ة الذين يتشبثون ب ر أ ي الجمهور ب ح ق ي ق ة المذاهب ا ل ا ر ب ع ة معه ابن ت ي م ي ة على أ ن الخمر ن ج س ه الخمر إ ي ه انما الراجح يقول الشيخ ابن العصي انها ليست بنجس وعنده ا د ل ة ك ث ي ر ة على عدم الجمهور على ا ل ا ر ب ع ة مذاهب على النجاسه ق و ل ل أ ن ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز د ا م ا ليست أ ص ن ا م ل ن ج ا س ة عينيه يعني واحد الصنم مست الصنم هذا واحدة ان وحد جعب ا ل ص م مست ا ل ص ن نجست م يبدو لا هذه ح د ة ا ل ا ا ن أن ي ة ص ح ب ة كانوا حينما حرمت الخمر أ ر ا ق و ه ا على ا ل أ ر ض فهل يريقوا نجسا على ا ل أ ر ض ثم لم ي أ م ر ه م النبي بيه بغسل هذه النجاسه هذا الخمر ربما يقول ق النبي ا ل لا يعلم بقاعده أ ص ل ي ما وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وسكت به أ ق ر لم يعلمه لا بد أ ن ينزل الوحي ل أ ن هذا ح هذا ت أ خ ي ر البيان وهذا مهم جدا المهم المذاهب ا ل أ ر ب ع ة على ن ج ا س ة الخمر معهم من ب ن تيميه رحمه الله فريق في آخر من قال الخمر والحقيقة عندهم عديدة قوية قال من العلماء عندهم هذا الباب طيب حينما تدخل أو الكحول, الكحول في ص ن ا ع ة العطور يتحلل أ م لا يتحلل لا عوز الكلام حتى أ ن ابن عصيبين رحمه الله قال ا ل ن س ب ة إ ذ ا كانت خ م س ة في ا ل م ا ئ ة لا تضر في باب مفتوح عموما ا ل ق ض ي ة خلافية لكن الراجح فيها أ ن ه قد تحلل ولا أ ر ى أ ب د ا شيئا في ذلك في كتب م ص ن ف ة رسائل على ح ر م ة استعمال العطور حرمتها الحقيقة هذا كلام يحتاج الخمرة فضا نجاستها إلا أنها تحللت الكحول تحلل في صناعة إلى تحللت تحلل فقهي في عدم فإن ضبط عن العطور ولم يصبح خمرا ف ا ل ب ر ا ج في جو يعني سالفق ؤ ه انسان صلى الانف ي العزيز معنا ومعه ق ا ر و ر ة ايه معنى قاروره ة ا بها غائط وبوز في جيبه عينه يعني تحديث وضع ا ل ع ي ن ف ي ن في ج ي ب الله أ ك ب ر ما حكم ا ل ص ل ا ة لا قروره ما ا بلا خلاف حمل ا ل ن ج ا س ة ا ل م ن ف ص ل ة في جيبه هل ا ل غ ا ء ط والبون في جوفه هو يصلي به ر غ ب انه في جوفه صلاه به صحيح إ ن م ا لما خرج ثم حمله صلاته باطله من الخلافه اذا الهلا يسمى عند الفقهاء الشيء إ ذ ا فارق النحل ي اختلف به الحكم ف ا ل ح ق ي ق ة الكلام عن أ ن الخمره او ا ل ق ح و ل يدخل في صنع العطور وبعض الإخوة يضيقوا ويروا يعني في هذه المسألة ويرو. أنا أنه طالما لا يريد أن يستخدم في يريد أنه أنهم أن هذه أرى نستخدم اليه المسك والورد والياسمين بهو نعم إ ن م ا أ ن ت لا تصادر ر أ ي ا ل آ خ ر ي ن طيب وفي نداسه غيره غيرهم غيرهما خلاص ولا ا س ت ح ا ل ة غير ا ل خ م ر ة ا س ت ح ا ل ة على التحول ف إ ن خللت أ و تندس دهم مائع لم يطهر يعني ان تخللت الخمر طبعا مذهب على ن ج ا س ة الخمر يعني الخمر تحولت استحالت ما معنى ا س ت ح ا ل ت تحللت الى ايه الى خل الى شيء تركت حتى تخللت مازالت ن ج س ة عند المذهب لانها الا الخمر قال الخمر حتى لو تحلل يحافظ على نجاسته ف إ ن خللت أ و تنجس دهن مائع لم يطهر دهن المائع المذهب ا ا ل م على أ ن ا ل ن ج ا س ة لو وقعت في الدهن المائع لم يطهر ك ل م ة مائع م ه م ة لان رسول الله س ؤ ل عن ا ل ف أ ر ة تقع في السمن السمن ا ذ ا يشتريه ماذا ي ش ي ه جامد الفاره وقعت في السمن قال زينوه وما حوله ثم كنوا س ا ئ ر ة يعني أ ز ا ل ا ل ن ج ا س ة ما في حولها ا ل م ا ل م ا ع ت س ل ا ل ن ج ا س ة في ه في س ا ئ ر ه في فرق ا ل م ا ء وغير ا ل ه ا ل م ا ء قال و إ ن خفي موضع نجاسه وصل حتى يجزم بزواله يعني ايه خفي عليك موضع نجاسه في الكم اليمين جت نجاسه وفي الكم الشمال ما فيش نجاسه أ ن ت ا ل آ ن على يقين أ ن ه في القمه اليمين خلاص في الشك تغسل يمين طيب الاحتمال الثاني أ ن ك لا تدري هو في أ ح د القمين إ م ا اليمين و إ م ا تعمل إ ي ه تغسل يمين وتغسل الشمال هو في قم واحد من الكمين طالما أ ن ك عندك يقين أ ن ا ل ن ج ا س ة لم ت أ ت ي على كم الخلاص يجزئ قال المصنف هنا وان خفي موضع ن ج ا س ه ا ل ح ق ي ق ة كلامه هنا مرجوح لان ا ل ن ج ا س ة م ت ع ي ن ة بلونها وطعمها وريحها متعينة متعينة والطعم استطيع يعني أن أحد النجاسة باللون يحدد ليه و ا ل ت ه د ما جعل عليكم في الدين ونحن قلنا قبل ذلك أ ن ا ل ح ن ا ب ل ة قالوا أ ن ن ج ا س ة أ ص ا ب ت ثوبا من ع ش ر ة أ ث و ا ب لا يصلي ص ل ا ة ن ج ا ل ز ع د واحد طيب لو أ ن ا ل ن ج ا س ة أ ص ا ب ت ثوبين أ ص ل ي كم م ر ة ثلاثه يعني لابد أ ن ا ت ي ق ل أ ن ي صليت بثوب فهو أ ص ل ي بثلاثه ل أ ن ه أ ص ا ب ت كم ثوبين لو أ ص ا ب ت ث ل ا ث ة أ ص ل ي أ ر ب ع ة لو اصابت أ ر ب ع ة أ ص ل ي خمسه يعني هل تتخيل خمس اثواب أ ص ل ي خمس مرات الظهر هذه م ش ق ة م ش ق ة ش د ي د ة و ا ل أ ص ل كما قلت أ ن ا ل ن ج ا س ا م ت ع ي ن ة تستطيع أ ن تعينها بلونها بطعمها ب طيب هب أ ن ك اجتهدت و أ خ ط أ ت وصليت في ذو نجس دون أ ن تعرف صلاتك صحيحه ولن يؤخذك الله ل أ ن ك اجتهدت إنما التكلف والتنطع و ا ل ز ي ا د ة والحرب والضيق هذا ليس من شرعنا أ ب د ا قال المصنف نعم نعم انو كلمنا الخلاف خلاف بين الجمهور ونعم الشيخ استحالت على تحولت آه. المذهب على انها ن ج س ة بالجمهور نعم لا ي ف ج د خلاف آه فيه اسمه ممكن ما ايه ا حق لا يوجد قولان في المذهب نعم في حاجه اسمها الانصاف المرداوي من علامات ا ل ح ن ا ب ل فالراجحي من مسائل الخلاف داخل المذهب ا ل ي ا ل ح م د ل ي فقط ل أ ن هناك أ ك ث ر من ر و ا ي ة عن الامام و أ ط ه ر بون الغلام ان لم ي أ ك ل الطعام بنطحه إ ن م ا إ ن أ ك ل الطعام يغسل الكل ي غ س ل ويعفى في غير مائع, ويغفى في غير مائع ايه معنى يعفى في غير م ا ء ي ع ن يعني اذا كان هذا البول في غير ي ماء يعفى عنه لانه ايه في شيء جامد متبين ن ج ا س فيه قال ومطعوم عن يسير دم النجس عن يسير د من ا ل ج س من حيوان طاهر وعن اثر استجمار ب م ح ل ة ولا ينجس الادمي بالموت اي معنى يعفى يعني إيه العفو يعفى عن محل الاستجمار يعني انت الان تستجمر بحجر ه ب ان الحجر لم ي أ ت ي على كل النجاس ولم ي أ ت يعفى ي عنه الله يعفى عنه لان النبي ايه استجمر بحجر على سرسام في عدم وجود الماء ي ب غ ا ا عفو عن اليسير قال ولا ينجس الادمي بالموت بالطبع لانه أ أنه ن ينجس ه لو ب ل م ما م و ت أ ر لو نجس بالموت ا ل غ س ل ل م م ط ه ر ه ولو غسل م ئ ة أ ل ف م ر ة فلا يطهر ل أ ن ه ندس ف ا ل أ م ر بغسل الميت اقرون بطهارته ولا يندس ا ل آ د م ي ا ل ح ق ي ق ة ك ل م ة ا ل آ د م ي فيها ا خ ل ا ف الادمي هنا ي س م ل من المؤمن والمشرك والكافر ط ب هل الكافر والمشرك إ ذ ا مات لا ينجسه ام ينجس في خلاف المذهب على انه لا ينجس اقول ا ل م ا قالوا ا ل ن ج ا س ة اول ا ل ن ج ا س ة ايه معنوي بشرط بدليل انك يباح لك ان تتزوج الكتابي كما قال ابن كثير طب ا ن تزوجت كتابي و ل م ت بجواره وقبلت زوجتك تختصر و ص ف ع ت ه ومسك ت اختلاطك بها دليل على عدم نجاستها العينين انما ن ج ا س ة هنا ن ج ا س ة م ع ن و ي ة وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ل ه ي ن ج س أ م ا ن ج ا س ة ا ل م ج ر ك ف ي ن ج ا س ة م ع ن و ي ة ف ل ط ر ي ق الاخر قال لا هو مجس ل أ ن ا ل م ج ر ك إ ذ ا مات لا يغسل ف ق و ل ل ا غسل لانه نجس فيكرام النجاسه عموما الرايان في الفقه قال وما لا نفس له سائلا متولد من طهر يعني ايه ما لا نفس له, له دم زي ايه ت د ن ا الشيخ الجراد, الجراد والنمل والصراصير ولكن هذا المكان هو مجلس ومجلس ومجلس ومجلس و م ج ا س ومجلس ومجلس و ر ج ل س ومجلس ومجلس ومجلس ف م ج ل س ومجلس ومجلس ومجلس و ا ل س ر م ج ومجلس ومجلس ومجلس و ت ج ل س ومجلس ومجلس ومجلس ومجلس ومجلس ومجلس و م ج ل ه ومجلس ومجلس ومجلس و ا ج ل س ومجلس إ ذ ا وقعت ا ل ذ ب ا ب ة في إ ن ا ء أ ح د ك م فليغمسوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طب انت بقى دبنا واحد كده حتعمل ايه ه ت غ م س أ و ل ما تغمسها البقاء لله صح ولا غلط ماتت تحت الماء أ و فوق الماء طيب لو انها نجسه كيف تغمسها هي نجسه فهمت هذا فالنبي لما قال اغمسها هل ذ يدل عليه طهارتها لانها لو كانت نجسه ما امرك بان تغمسها لبن ما لا نفس له سائله طاهر ما لا نفس له ايه ايه معنى نفس دم ليس له دم سائل النمل الجراد الصراصير الذباب هكذا قال متولد من طهر لابد أ ن يكون مال نفسه ل س ا ئ ل متولد من طهر فالصرصار المتولد من نجس في الحمامات بلا خلاف له نجس قال وبول ما يؤكل لحم ه بول ما يؤكل لحم و ط ا ر ما الدليل على طهرته ما الدليل ايضا فتعليك عسنت حديث البخاري حديث العرينيين الذين نزلوا المدينه فيتووا المدينة. المدينه يعني ما جاءوا على مناخها صحتهم هجلت من مناخها مدينه كان فيها حراره وحمى شديده جدا ل د ر ج ة أ ن ا ل ص ح ا ب ة لما نزلوا أ ص ا ب ت ه م الحمى وبلال رقم في الفراش والصديق هو ا ل آ خ ر حتى قال رسول الله الله ا م انقل حماها إ ل ى ا ل ج ح ف ة جوا كان إيه يعني شديدا م م ي ك ا قاتلا فالعرينيين هؤلاء نزلوا ا ل م د ي ن ة ف و ص ي ب و ا به بهزاز مرض استسقاء في ا ل م ع د ة ف أ م ر لهم رسول الله صلى صلى ا ل ل ه ع ل ي ه بالبان ا ل إ ب ل وابواله أ ب و ل ل ه ا الصدقة ن إبل أ ب و إبل الصدقة فذهبوا فشربوا فعادت اليهم ف أ خ ذ و ا الراعي وسمروا عينه و ق ت ل و راعي رسول الله و ا ل ق و ف الصحراء يلهث من ش د ة العطش حتى مات فارسل رسول الله في طلبهم فجاءوا في آ خ ر ا ل ن ج ا ي خ لو ا ل كان أ ك ث ر النجاسه ي ب ق نجس ا ها ف أ ر س ل رسول الله في طلبهم فجاءوا مقيدين اخر النهار فماذا صنع رسول الله بهم سمر ع ي ن ه م ثم أ ل ق ا ه م في ا ل ع ر ة يلهثون من ش د ة العطش حتى ماتوا ها؟ يقول المصنف و ا ل د ل ي ع ل ط ه ا ر ة بول ما يؤكل لحمه أ ن رسول الله أ م ر ه م بشربه بون ا ل إ ب ل وما أ م ر ه م به ب أ ن ي غ س ل و ا أ ف و ا ه ه م بعد أ ن ش ر ب و ا ف ا ل د ن ي على أ ن ه ا طهره قال ومني يهو ر و ث ه طاهر يعني مني يهو ر و ث ه مني ما يوكل لحم و ر و ث ما يوكل لحم ا ل ر و ث والمني و م ن ي الادمي طاهر مني الادمي ا بن القيم في بداع الفوائد ذكر م ن ا ظ ر ة ل ط ي ف ة بين رجلين يتنازعان فيه ط ه ا ر ة المني الذي هو الماء الذي خ ل ق ت ا منه فمر عليهما رجل ثالث فقير قال فيما تتنازعان قال ق ا ل الذي يقول ب ا ل ط ه ا ر ة المني أ ت ن ا ز ع في أ ص ل ه أ ق و ل أ ن ه خلق من أ ص ل ت ا ه ر وهو يقول أ ن ه خلق من أ ص ل م د س فمنه خلق ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحون و ا ل أ و ل ي ا ء من المني فالمني طاهر ب أ د ل ة ك ث ي ر ة تدل على طهارته مني الادمي ت ا ه ر و ر ط و ب ة فرج ا ل م ر أ ة ا ل ر ط و ب ة التخرج من فرج ا ل م ر أ ة ت ه ر ايضا قال و س ؤ ر ا ل ه ر ة تعرف ا ل ه ر ة ق ط ة انها من الطوافين عليكم والطوافات العلم هنا من الطوافين العلم هنا هذا ف س ؤ ر ا ل ه ر ة له حكم خاص انها من اله ما معنى ا ل س ؤ ر المتخلف عن شراب ا ل ه ر ة نعم نعم ده أ م ر تعبدي كما تتوضا قال طبعا هره يا اخواني من الطوافين عليكم والطوافات و أ ب و ه ر ي ر ة ما سمي أ ب و ه ر ي ر ة إ ل ا ل لملازمته ل ه ل ل ه ر ة في ق ل م ه كانت لا تفارقه ا ل ه ر ة طبعا نحن أ م ر ن ا ب أ ن نترك البيوت ل ل ه ر ة تدخل وتخرج أ م ا ما يفعله ا ل أ و ر و ب ي و ن ب ا ل ه ر ة هذا أ م ر يثير العجب فمنهم من يوجد ه ا ع ا م ل ت ا س ت ق ص ا ل رحم حتى لا تنجب قل يا الهرة حتى لا تنجب هرر ة حتى تنجب لا ه ر كفر و ف ي ج ر لها ع م ل ي ة جراحيه ة إلى غير、ده. او يقدم ا ل ه ر ة على أ ب ن ا ئ ه في الميراث أ و يكتب ا ل ه ر ة ميراثا وعند موتها يدفنها في ا ل أ ر ض ويقيم لها مئتمن وهكذا نحن في شرعنا س ؤ ر ا ل ه ر ة يعفى عنه أو يعني ل أ ن ه تاهر ل أ ن ه ا من الطافين عليكم و ا ل ط و ف ا ن <تصفيق> نعم مش ع ا ر ف ان قرات حديث مسلم قال و م ا د و ن ه ا في الخلقه طاهر وصداع البهائم والطير نعم لا هو الحق م ا د و ن ه ا في الخلقه من الطوافين علينا ه م و م ه لعله واحد لعله ان ك و ن ا ل طوافين شخص لو أ ن هناك شيء أ ق ل في ح ج من الهرة م ا ل ت و ا ف ي ن يأخذ نفس ا ل ح ك م ل أ ن ه المشقه م هل هو ا ل ي ا ل م ش ق ز ذات حمار ا ل و ح ش ا ل ر ط و ب ة ط ا ه ر ة ا لكن ح ق ق ي ة ل الشيخ ن ا فصل رحمه الله فقال هناك مجرى بول وهناك مجرى آ خ ر فالرطوبة ان خرجت من مجرى البول فهي ن ج س ة وان خرجت من المجر ا ل آ خ ر فهي ط ا ه ر ة وهذا تفصيل مهم إ ن م ا من يفصل في المجرى قال وسباع البهائم والطير والحمار ا ل أ ه ل ي والبغل منه نجسه ة يعني طبعا ب ا ل ا سباء البهائم السبع والحمار الأهلي كما قلت اختلف عن الحمار ئ م قلت عن الوحش. الحمار الوحشي يجوز أ ن عن يؤكل عندما لا ل يجوز والبغل معروف البغل كل ذلك نجس ل أ ن ه لا يؤكل إيه؟ لحمه وبول ما يؤكل لحمه نجس ن ع ارتب افرازات تخرج من فرج المراه تشبه البول بس ليست ببول ل ي س تبول ب نعم محمد أي شيء لا لما اتكلم عن الروس عن البول ان ه مش هو ن ق س نفسه عنه وصوره ن ق س الكلب فيه خلاف شديد في الكلب ج س م ه الكلبي الراجع عنه ايه、طهر. الكلام كله عن ايه عن فمه وصوره حتى قالت ا ل م ل ك ي ة لو ان ظل الكلب ظل الكلب ظل جاء على ثوب كبير يلزمك ا ل ط ه ا ر توسعه فيها جدا نعم لو قلنا كده متى قلنا ادب الابل يتوضا اكل العم الابل يا شيخ دي موضوع ا ل ت ا ن ي بتاع الوضوء ده وضوء مش غص مش ن ج ا س ة لا تخطي ل ا ل ن ج ا س ة ل و ب د أ ن تزال أ م ا الوضوء د ه م س أ ل ة أ خ ر ى في البان ا ل إ ب ل ومخلفات ا ل إ ب ل لحم الجذور هذا منه الوضوء ا ل و و ض ء ل أ ن ه ي ن خ ل وضوء ليس ل أ ن ه نجس يعني واحد مسى ذكره خ ذ ه نجاسه في فرق بين نخد الوضوء و ا ل ن ج ا س فهمت هذا نعم او ا ل نط ح ب ة م ي ة ترشاه على نفس المكان بس غير ايه ا ل غ س ل غير بخلاف الغسل نعم ا ل ع ص و ر ل ا شيء فيه لانه يؤكل ما يخلف عنه طار ها؟ كل عصافير تبكر ف ل ح م ه ا طيب إ ن شاء الله لا باس ص ا ف ح دون وضوء رجل ص ا ف ح ة رجل أ ه ل ا ل ك ت ا ب ة توضا نعم يا شيخ نعم اه نعم, نعم. لكن السؤال لا ايه مش سامع لو كدك ل كان جافا ف ر ق لو كان طريا غسل نعم、لا. المني في الثوب لا ينجس و ص ل ت ه صحيح نعم نفس الكلام طيب نشوف السيده بقاليد يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر قد رد بعض العلماء على قول انها ل نجاسه ت ا معنويه ا ب تيمية ف الودود أكثر من ذ ا ما علاج الوسوسه في ا ل ط ه ا ر ة ا ل ل ه الوسوسه دي م ص ي ب ة الوسوسه في ا ل ط ه ا ر ة أ ن تعزم و أ ن تبني عن اليقين و أ ن لا تلتفت إ ل ى يكفي الوضوء م ر ة واحده مرة واحد. فقط تكفي ف أ ن تعزم والا تلتفت إ ل ى هذا الوسواس ل ا خ ب ا و لك ي ف اربع ل أ مذاهب قلنا ان الخمر ليس مع م ب ن ت م ي ة ي ق و ل ن ك راي راجع طبعا الجمهور قال أربع مذهب ق قال... ا لزوجته أ ن ت طالق ثلاثا تقع ثلاثا ده مذهب هذا إيه رأيك بقى؟ ثلاثاً؟ طبعاً هذا أربع رأيك مرتان مرة بقى طبعا بين على نقع كلامه مد ثلاثا الصحيح لأن الطلاق مرة تال. فلا بد أن يفصل بين والمره ة ب ب ر ج ع ة ل أ ن ه قال أ ن ت طالق ا ل أ و ل ى ثم قال أ ن ت طالق ا ل ث ا ن ي ة ف ج ا ت في غير محل على هواء فالراجح أ ن الطلاق ثلاثه لا يقع ا ل ه مره ا ل أ ر ب ع مذاهب على وقوعه ثلاثه فليس كما تعتقد أ ن ما ذهب إ ل ي ه المذاهب و الراجح دائما نعم نعم يا بلاني لا ما قلت لا قلت ب بأن لا يقول ة نعم يا بلاني ه أ س ب و سنحفظ المساء ا ل م ر ج و ح ة عند حفظنا لمكن ا زاد ا ل م س ت ق ب ة لا ح ف ظ ن الرجح ا ا بس دعك بالمرجوح أ ن ا بتكلم عن المرجوح عشان لو أنت المسألة تستطيع عرض عليك ق ر أ ن ا في الوجيد في باب التيمم قول للذكرى البدوي وهو جواز التيمم ب ا ل ض ر ب ة على الحائط سواء منطين او ف ايه في في في ا ة كل ما على الارض ما من ع فهو ص ي د هذا القول له د ل ا ل ة امراه تحمل ابنها وتصلي ويلبس ح ف ا ظ ة ع ا ز ل ة وقد تبول ر ز ت ب و بها فما ص ح ة صالتها لا يجوز لان البول البراز انفصل عن جوفه فاخذ حكمه الله نعم جزاكم الله خيرا اعتذر وان شاء الله اعتذر يوم ا ل ج م ع ة القادم عن الدرس بتاع البخاري ل أ ن ا ل خ ط ة هنا ثم هناك عقد في مكان بعيد ف إ ن شاء الله سبحانه وتعالى ا ل ج م ع ة القادمه نعتذر جزاكم الله خ ي ر